أحسب إن تنحبك زمان الغرور واثر من تبع على طول قوي اترك الجهر لي مع دنه ما يبور خوي ما غير في حياتي خوي لاجل حبي وحبك ما تضيق صدك كل شي على شان الغالي استوي لا لأسوات ونسباق الأمور لا فأتى الشوق تكويني بكبدك وين من نهار المفارق والليالي دبور قطعا تكبد يا ليام طبخ خوشاي معها السعادة والفرح والسرور غيرها كناها اللي طوال طاوي كل بفارقك ما هو بنور وكلنا حق وما غيرك ما هو بنحوي رغم ما مرني من نكتاك معاذ يا حبيبي ترى يا ما حطت عبور كم خادت من ضعيف وكم خادت من قوي يا حبيبي ترى يا ما حطت عبور من ضعيف كم خادت من قوي كم خادت من ضعيف كم خادت من قوي كل نحو مع غيرك ما هو بنحوي رغم ما مرني منك تراكم حدور مير خلى العروق الضاميها ترتوي يا حبيبي ترى الدنيا محطة عبو كم خادت من ضعيف كم خادت من قوي